Astaghfirullah, Rabb al-Bara'ah. Astaghfirullah, mina al-khutayah. wa fi r-rabb al-baraya astaghfirullah min al-khataaya استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الذنوبايا دا فير الله رب البرايا استغفر الله لينا الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا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 أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.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 Astaafirullah, Rabb al-Baraa. Astaafirullah, al-Khutayaa.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 غَفِرَ اللّٰهُ رَبَّ الْبَرَايَا اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ لِنَا الْخَطَايَا Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, min al Asta rafir Allah, Rabb al-Baraa'ah. Asta rafir Allah, mina al-khutayaa. Asta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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا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 astafirullah rabb al baraya astagfirullah min al khataaya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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا Rabb al-Baraa' astaghfirullah min al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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطأ استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا astaghfirullah rabb al baraya astaghfirullah li al khataaya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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaghfirullah, min al-khutayaa. Astaghfir.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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaghfirullah, mina al-qatayya.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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله لينا الخطايا رب البرايا استغفر الله من رب البرايا استغفر الله من الخطا Allah al Bara'iy, Astaghfirullah min al Astaghfirullah Allah al Astaghfirullah min al Khutayy, ربا البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله قرب المواطن استغفر الله من الخطايا Astagfirullah, Rabb al-Baraa, Astagfirullah, mina استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا Astagfirullah, Rabb al-Baraa, Astagfirullah, mina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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, al-khutayaa.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 Astagfirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astagfirullah, min استغفر <تصفيق> الله رب البرايا استغفر الله لن خطاياه Bal kata oleh أستغفر الله من الخطأ Astaafir Allah min al khutayaa. Astaafir Allah Rabb al mawaya. Astaafir Allah min al khutayaa. Astaafir Allah Rabb Astaghfirullah min al khutayy. Astaghfirullah Rabb Astaghfirullah min al khutayy. Astaghfirullah Rabb Astaghfirullah min al-khataya Astaghfirullah Rabbal barraman Astaghfirullah min al-khataya Astaghfirullah Rabbal barraman Astaghfirullah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 رب البرايا استغفر الله من الخطايا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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا Astaghfirullah, Rabb al-Bara'ah. Astaghfirullah, min al-khutayah. أستغفير الله رب البرايا أستغفير الله من الخطايا Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah li na al khataya Astaafirullah, Rabb al-Baraa. Astaafirullah, min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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaghfirullah, mina al Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah.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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا في <تصفيق> الله رب البرايا استغفر الله لينا الخطا Astaafir Allah min al khatayat. Astaafir Allah Rabb al Bayyaa. Astaafir Allah min al khatayat. Astaafir استغفر الله من الخطايا استغفر الله قد ظلمنا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البر أستغفر الله من الخطايا Asta rafir Allah, Rabb al-Baraa.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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا غفير <تصفيق> الله رب البرايا استغفر الله لينا الخطايا Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, mina al-khutayaa.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 استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله اوتب الى الله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 استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب الغفور استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب الغفور Astaafir Allah min al khatayat. Astaafir Rabb al baraya. Astaafir min al khatayat. Astaafir Rabb al baraya. استغفر الله من الخطايا استغفر الله اكبر باربي يا استغفر الله من الذنوب استغفر الله رب الب... استغفر الله من الخطايا استغفر الله ربي الغفار يا استغفر الله بسبب الخطايا استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا Astaghfirullah mina al-qatayya. Astaghfirullah Rabb al-bayyaa. Astaghfirullah mina al-qatayya. Astaghfirullah Rabb al bayyaa astaghfirullah al qatayya astaghfirullah rabb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 Rabb al-Bara'ah, Astaghfirullah mina al-qatayyah. Astaghfirullah. Rabb al Astaghfirullah mina al-qatayyah. Astaghfirullah. رب البرايا استغفر الله لي ذنوبي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 أستغفير الله رب البرايا أستغفير الله من الخطايا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 Astagfirullah, Rabb al-Baraa, Astagfirullah, mina al-Khutayaa.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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, mina al-qatayya.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 رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.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 Astaafirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaafirullah, al-Khutayaa. Astaafirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaghfirullah, Rabb al-Baraa. Astaghfirullah, mina al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 Astaghfirullah, Rabb al-Bara'ah. Astaghfirullah, min al-khutayah.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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, mina al-khutayas.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 في رب الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا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 أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Astaghfirullah, Rabb al-Bara'iyah. Astaghfirullah, min al-qatayyas. Astaghfirullah, Rabb al-Bara'iyah.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 bal baloya astaghfir رب الدرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرين استغفر الله من الخطايا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 Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah li al-khotaya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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, min al-khutayas. Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah. min al-khutayas. Astaghfirullah, Rabb al-Baraa'ah. Astaghfirullah. خير الله رب الدرایا استغفر الله من الخطا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 أستغفر الله ربع البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر في الدو ابنا استغفر الله من الخطايا استغفر Rabb al-Bara'ah, Astaghfirullah min al-khutayah. Astaghfirullah Rabb al-Bara'ah, Astaghfirullah min al-khutayah.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 Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, al-qatat. Astaghfirullah, Rabb al-Baraa, Astaghfirullah, min al